الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواو. بِعِندِ اللهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا مُعْرِضُونَ يَا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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ